يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات الذين آتِيَ لِيُخرِجَكُمْ لِيُخرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ نِعَامِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ وَقَاتِلُوا أَعْظَمُ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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم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 ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور.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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألتخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين عوت الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاثقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها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 بهم لهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم <تصفيق> إعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزيد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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال فقور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم, وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع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 برسلنا وقفنا بعيسى بن مريم وآتيناه الانجيل. وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية لبتدعوها ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاضر إبوان الله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 الله ذو الفضل العظيم